لذلك أن هذا هو العصر البسيط الذي يبنى عليه الدين. فإذا كان العصر ثابتاً وكان نديماً وكان راسخا كان ما يُبتع عليه كذلك. وإذا كان العصر هشاً ولم يكن قائما على اصول ثانية فإن هذا الدين سيد هذه الجمعة. هذا أمر أول والسبب العام الأول. السبب أما السبب الثاني. فإن هذه الدوره سوف تتبع شرح لحاديه ابن ابي داود رحمه الله تعالى عليه العافيه، وابن ابي داود رحمه الله تعالى عليه قد ابتدا منظومته بالحث على اتباع السنة والنهي على المفيدات فقال رحمه الله تعالى عليه تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعله ودين بكتر بلاد والسلطة التي فتتعى رسول الله تنسى وتعباه فهو رحمة الله تعالى عليك ابتدى بالأمر من اكتفاع وابنه على الاختداء من يكون هذه التواعد توقيتة لشركة حالية الله طبعا هذه القواعد التي تعنى ببيان حقيقه البدعه بما لان كثير من الناس قد توسعوا في باب البدعه فاسقط في بابها فقلنا بان الناس في باب البدعه قد انقسم الى قسم منهم ما توسع في باب البدعه فظيع واسع فلا على لسانه إلا هذا هراء وهذا كثير مما ليس ببدع، وعلى ذلك فعل في اعتبار كل شيء الذي على النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يحتاج الإنسان إلى معاني، يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى قواعد من خلاله يستطيع التمييز بين ما هو سنة، بين ما يتبعه، وما هو مدعى، بين ما هو مجنون. هذا الأمر أننا نقدم بمقتديات نريد فيها تعريف الأسلوب والطريقة، ثم يشرع بعد ذلك جولة من القواعد تطويراً عشرياً قاعداً. في ضرابطين وضرابطين الاتذاء والاتذاء أولاً تعريف معنى البدع في اللغة والشراء إذا كنت طواميس لغة العرب على مادة بادع هذا فعل من ثلاثي تذكر أن البدع فلا تخرج على معلية الثلاثين وهما فارجين من ثابت الله تعالى في معجم مقاييس اللغة وغيره كالجوكمين في الصحاب كلام العرب فهي لا تخرج على معنين المعنى الاول تطلق البدعه في لغه العرب ويراد بها الشيء المخترع على غير مثال سابق اي شيء اخترعه الناس ولم يعرف له مثال سابق يسمى في كلام العرب بدعه يقال انا او يقول الواحد من العرب أنا ابتدعت كذا وهذا المعنى الذي استعمل الله عز وجل في كتابه في قوله تعالى: قل يا ليم النبي ما كنت بيدعم من ما معنى ما كنت بيدعم من الرسل يعني لست في الأول رسول وأن هذه المسالة لن أخفرها من عندي نفسي وإنما قد سلطني الانبياء ورسل فنفى أن يكون قد اصحار وأحدث قال قل ما كنت إنما سجلت لهذا الامر واذا فتحت مصنفات اهل العلم الكثيره تجد مثلا قول الامام او قول الامير المؤمنين عروس القارئ رضي الله عنهم لما امر بليل بن كعب وثمين بن دارب كما في صحيح البخاري وعلمه ان يؤمنوا الناس في صلاه الفرعون. قال رضي الله عنهم نعمه البدعه نعمة يعني هذه بدعه حسن ايضا روى ابو نعيم في كتاب الحلير بسنه صحيح عن الامام الشافعي محمد بن ابي سفيان صاحب الاذهب انه كان يقول البدعه بدعتان بدعه محموده وبدعه مذمومه فما وافق السنه فالصالف السنة فهو المذموم يعني هل هذا معنى أن يوجد في الدين بدع حسن أو بدع سنة الجواب كما قال الحافظ ابن وعجر ورحمة الله تعالى عليه قال وما أقضوا السلف من كلامهم في تحسين البدع إنما يقصد به البدع اللغوية وليست البدع الشرعية لأنهم أقصدوا مثلا امام أمير المؤمين رضي الله عنه. لما كان نعمة البيع نعمة البيع هل يقصد بها البيع في الدين أو البيع في الجوال الجواب البيع في اللوح. يقصد بها ما أخطوع على غير مثال طيب أي الآن ما يخالف لنا كيف نستطيع أن نعتبر فعل التراويح وصلاة التراويح بعض بثلاثين. يعني خلوا هذا السؤال في ذهبي. يعني هل تصدق؟ ما معنى قول عمر الخطاب لعمل البيعة؟ ما معنى قول الشافعي لعمل البيعة؟ ما معنى معناه البيعة الرومية؟ ولكن كيف نخرجها؟ كيف نفهمها؟ هذا يحتاج إلى بيان الشرح والتوجيه والتسديد. أيضا يأتي المعنى الثالث معنا البيعة الرومية هو التعب والكلام أو يقال أبدعت البنل إذا توقفت في الطريق وغرفت او أصابها او أو او أو مرضا ويبنائك وقال أبدعت البنل معنا غرفت وتوقفت على السيل طبعا المعنى هذا يرجع إلى المعنى الأول كيف يعني يرجع إلى الاحداث يعني حدث لها شيء لم يكن من قبل فالنبل كانت تسير على بركة الله ثم باركت. معناه أن هذا البروك صار بالنسبه لها حادثة ولذلك تسمي ماذا بداية من الناحية اللغويه أما معنى البداية في لغة الشرع أو في استناع الشرع طبعا اشتهر عند طلبة العلم خاصة تعريف الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الانتصام حيث عرف البجاعة بانها ماذا سنة. وإن كان إمام الشاطئ أراد بعض المصالحات مثل ما قلت ولكن زادت الله الشريعه الشريعة يعني فيها مضاهات هي ضريبة مفتين متبعة يراد بها المبالغة في التعبن تضاهي الشرعيه يعني هذا تقريبا من الثلاث تقاسيم التي ترغب بها الشاطئيات والتضائفات هذا تعليم جيد ولكن وفي المصر ليس جارعا ولا مانعا لأن التعريف على المعين لمن يكون تعريف بالمصر وقد هو كان الخير يمشي على قدمي لصار هو القلب سواء بسواء فيكون كل نفط في التعريف له معنا دلاله تدل عليه وهذا يصبح تعريف الحد هنا تعريف عندها ونفتحي في الوصف ونفتحي في الاثر الذي يهم العلماء ذلك هو التعريف الحدي لذلك كلام الامام الشاطئ رحمه الله تعالى عليه ليس له أصل عاماً أو هذا التعريف من ثلاث حدود أول شيء قولنا ما بإهديثات ما معنى الإحداث؟ طبعاً الإحداث هو الاسترار على غير المثال السابق يعني الإحداث والاسترار بمعنى واحد ما الذي يدل على هذا التعريف؟ صالحات شرعية ويكون عندنا ما أدلة عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم في, في الصحيحين من حدث في أمرنا ما ليس منه فقولت النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا لضبط من حدث. وفي فضبة الحاجة التي يحفظونها كلهم وكلهم هذا الذي عواتبهم جود الرسائل وغيرهم من سائر الصحيح. كل مال، كل مهدثة بدعة، ويسأل أن نقول كل محدثه بدعه محدثه هي بدعه إذن الإحداث أول شيء في الأمر حتى يكون بدعه ان يكون مختاراً، بمعنى أنه لم يكن موجود في عهد الدليل صلى الله عليه وسلم، فلا لا بد ان يكون هذا الاختراع في الدين ما الذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في امرنا ما معنى امرنا اي في ديننا وزاد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بقوله هذا أي هذا الدين الاختراع لا بد يكون في الدين ما جيش بعد ذلك قل لي اذا هذا الجوال بدعه هذا المخوفون بدعه وقل لا البدعه لا تكون الا إنه تعلق مدين الله أسى وجل وعبادة الناس وعقال الله أما معايشهم من أكله وشعبه واختراعه والإبسي وغير ذلك هذا العفل في باب البدع أيضاً من خرجوا منها إذا الأمومة العادية خرجت من هذا العفل يخرج أيضاً المعاصي والمكارات هل المعصية بدع؟ الجواب المعصية هل هي بدعة أم نعم او لا لا طبعا من قال لا يعني اصاب جزءا من الجواب الان فاعل المعصيه اما ان يفعلها شهوه واما ان يفعلها تقربا في بعض الناس يفعلون المعاصي ويتقربون منها الى الله عز وجل مثل بعض الناس يغني دان لابد لا بد ان يكون هذا الاحداث مضافا الى الدين فاذا كنا احدا وحدنا في دين الله خرجت المعاصي والمنكرات إذا فعلت على وجه العالم وخارجت مخترعات الناس القيد الثالث الذي لا هذا الاحداث الى اصل عام او خاص يدل عليه هذا ايضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا يعني في سنتنا بمعنى أحياناً يكون الإحداث هناك شيء مخترع في دين الله ولكن له أصل عام يدل عليه أو أصل خاص يدل عليه يعني أحياناً يمكنني شيء فأقول لك متى خلينا نضبع على صلاة القراوية صلاة القراوية صفة جماعية متى نشأت لعهد من عمر خطاباً للقراوية هذا إحداثاً أو ليس الإحداثاً؟ الجواب إحداثاً هل هو في دين الله عز وجل؟ في دين الله عز وجل؟ صلاة الجواب لأنه يدل علينا دليل الخاص وهو في الدليل صلى الله طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إذا لماذا نسميه بدعة، لماذا سماه خطاب رضي الله عنه بدعة، والذي عند المقصود البدعة اللغوية، هنا وعيد السؤال، من يخاف جلما؟ كيف أطلق رواه خطاب رضي الله عنه بدعة صلاة التراويح؟ كيف أفهمه؟ كيف نفهمه؟ من يعطي الجواب؟ فكروا. طبعاً. يعني حتى لا اقويكم اهانه في بدايه هذه الدوره الاحداث على نوعين اما ان يكون احداثا مظلما واما أن يكون احداثا نسبيا فاعون خطا رضي الله عنه انما عنا بذلك الاحداث النسبي ما معنى الاحداث النسبي يعني شيء كان موجود ثم توقف الناس عن فعله ثم نسيه الناس ثم بدأ من جديد فهذا البدء من جديد يسمى ما احداثا وان وإن كان ليس كل ولكن إحداث نسمي لذلك الإنسان حبيب. اذا أحيا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الله عز وجل سيبعث في هذه الأمة على قصير وكان الرسول صلى الله جمع المصحف في الدين ابو بكر الصديق رضي الله عنه جمع جمعا وليس ولكن ليس على طريقه عثمان عفان رضي الله عنه وطارد ذلك عمر خطاب رضي الله عنه ثم جمع عثمان عفان الناس على مصحف واحد ويسمى مصحف الامام فعل عفان عفان رضي الله عنه الا يعتبر بدعه احداثه شيء لم يعمل من قبل وهو في نيل عز ولكن له دليل عام كليه وما وماله المصالح المرسله ما عن المصالح المرسله طبعا الان الشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها وجرء المفاسد وتقليلها فالان المصالح في الشرع ثلاث انواع مصلحه معتبره شرعا مصلحه معتبره الشرع يعني فيه مصالح الشرع اقرها وأنزل فيها قرانا او بينها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه وهو ما سائر العبادات عادة فمثلا الله عز وجل حينما جعل القطع حدا للسرقه فهذه مصلحة معتبره يعتبرها الشرع فلذلك المصالح النوع الأول هي المصالح التي اعتبرها شرعيا أقرأها واعترف بها ودل عليها الدليل النوع الثاني هي المصلحه الملغات المصلحه الملغات يعني بعض الناس قد يظن أن في الشيء الفلاني مصلحة له وهم فقط فيأتي الشرع فما فيه في مع معنها حق هذه المصلحه وهذا معنى سائر المحرمات فان اغلب المحرمات ليست مالا خالصه في السوق وانما يكون فيها بعض المنافع بدليل دليل القر القران ذكر ان الخمر مالا فيه منافع للناس من واثمهما اكبر مالا من نفعهما فهنا المصلحه الغى الشرع اما ان مصالح للناس و اثم الشرع النوع الثالث هي مصالح الشرع لم يبينها بالسد ولا بالإجابة، لم يعترف بها ولم يضغي، هل نسميها ماذا المصالح؟ الموسل. سميت مصالح لأنه صحيح مصلح، وسميت موسله لأن الشرع أطلاقها لم يبينها لا من قبيل المعتبر، إذا بهذا يكتمل نصاب تعريف البدعه فنقول البدعه هي ما في دين الله ما ليس منه مما ليس لم يدل عليه اصل عام ولا خاص هذه ثلاثه الحد الاول احداث اختراع الحجة الثالثة لا بد أن تكون هناك أدلة تدل على هذا ولذلك قال الناظم البيعة الشيء الذي أو قال الناظم الصادق عليه في تعريف البيعة يقول البدعه الشيء الذي رسلناه إلى كتاب أو حديث أرسلناه. ولا لا قياس الله ولا نعامل من الصحابه او من قد ولد و كل بدعه ضلاله حديث فسجل سنته السير الحديث فهذا الثلاث تجمع بينها ما تقدم من تعريف البدعه ناحيه اللغه و ناحيه الآن الان نتيجه المساله الثانيه وهي خصائص البيعه طبعا البيعه لها خصائص ولا بد أن يتعرف لماذا؟ لأننا التعرف على الخصائص التي يميز البيع أكثر عن غيرها الخصيصة الأولى من خصائص البدع أنه لا يوجد فيه إنه غالب عن البدع أصل خاص يعني لا يوجد دليل خاص الآن لو قلت مثلا صلاة بوالب بدعك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسل صلاه الرائع مثلا لان الاصل ان العبادات هي التي كتبت الى دليل الان انت اذا جئتني بالعباده انت الذي اطالبك للدليل ولست انت الذي تطالبني البدعه لا تكون الا ضلاله الا هالمة للدين مصداقا لقول النبي الأمين كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لم يستثني لا بدعة حسنه ولا بدعه غيرها الامر الثالث ان البدعه عادة تكون بفعل امور لن تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته اغلب البدع عندما نشأت بعدها más بدعه الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك الرجل اعدل يا محمد فإنك لم تعرف فقال انه سيخرج من ضيقها يعني من ذريتي يعني ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب النار وصفه باوصاف ايضا من البدع التي ظهرت اماراته بدعه الغلو في الدين كالتبتل الثلاث الذين كاولا فقال أحده أما النساء وقال الآخر الليل ولا أنا وقال الثالث أما أنا فأصوم فكانت هذه بدايات لبدع قد مادة اوغلت في الأمة بعد ذلك في عهد الصحابه انهم بعض البدع مثل البداع من؟ شيء، فهذي بدع ضاعت في أوائل عصر الصحاب، ولكن غالب البدع، الغالب العام أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته. الأمر الآخر أن البدع عادة لا بد أن تشابه السنة والأمر مشروح فيه. الآن البدع لماذا اشتد خطوها وعم وعي؟ وكثرة تلبس الناس بها لخفائها لما؟ لأنها تهدي بالسنة من أحيى بدعة فقد أماذا؟ سنه لأن الناس إذا جبت لهم شيء وأمرتهم ورغبتهم في التعبد به وهو بدعة سوف تهديم في المقابل سنة وهكذا إذا تكاثرت البدعة قلت مال السنة وبالتالي الهديم دين الله عز وجل، لذلك كانت البلا أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية إنما هي تعدي على حدود الله عز وجل، أما البلا فهي هدم الدين، وأيهما أعظم تعدى حدود هدم الدين، أشوف بأن هدم الدين أعظم بكثير، لذلك كانت البلا أحب إلى إبليس من المعصية، كثير من الناس لقاه. لله متعفف عن كثير من المعاصي وانقرارتوا لكما في البدعة وهذه البدعة سوف تبقوا وسوف تبقوا وربما تفوض إلى نال جهنم وعلى الله طبعا البدعة توافر السنة من جهة مستندها فالآن السنة تستند إلى ما إلى دليل من آية سنة صحية يجد أصحاب مالا يستدلون لها، لم يجيش واحد يقول لك هذا يدعى مباشره كلها يحاول مالا يركب لها أدلة وهي أدلة مغوم إما حديث ضعيف منك وإما مال راي أو و هذا المهم كيفية معينه فانت لما تشوف هذه البدعه تظن بأنها عباده لماذا لأنها تشابه في الشكل العام السنه لذلك الإمام الشاطئ بنبي الله تعالى نبه إلى هذا فقال تبارك الشرعي يعني تكون دائما يريد اصحابها انهم يجعلونها في نفس مستوى السنني والعباده المساله الثالثه التي اخذ بها مقدمه هذه القواعد وهي امور قد يشترطها الناس في البدعه وهي ليست بشرط مثلما قلنا بعض الناس يشترط ان تكون للبدعه دليل خاص وهذا ليس بشرط لا تحتاج طبعا من بين الأمور اولا انه لا يشترط في البدعه الا يوجد لها بعض الفوائد فبعض البدع فيها فوائد أو كثير من البدع فيها فوائد من جهه انا اعطيكم مثال بعض ما يبتلعه الناس يقول لك يا اخي اجد في هذه are at يا أخي، أنا نيتي حسنًا، ليس نيتي أني نهدد من ديرك، نيتي، أني أتعمل الله عز وجل فنقول له لو كان الأمر بالمقاصدي لما بعث الرسول أصلاً كل واحد يعمل الله عز وجل، يتبع اما ليس ناسدين لو كان ذلك لو كل الناس الى نوايا وكل يحشر ما على امنيته ليس كذلك اذا لا يشترط في البدعه ان تكون خاليه من الفائده وايضا لا يستدل على حسن المعقول ما ذا الفائده ثانيا لا يشترط في البدعه أن تفعلها على صحيح الأصل في البدعه ان الناس تفعلها على الشكل مداومه ولكن لا يشترط حتى ولو فعلت البدعه مره واحده تسمى بدعه من كثير من الناس يعتقد ان البدعه لا تكون بدعه الا اذا كررها الانسان وداوم عليها وهذا ماذا شرط ليس بسببها الامر الثالث انه لا يشترط فيه فلما تشابه مع اليهود والنصارى في اعيائهم ولو لم تقصد بذلك العباده فقد وقعت فيه؟ في البدع فالمقاصد في البدع ليست شرط دائما احيانا توجد بدع ولو لم ينس صاحبها ان يعرض الله عز وجل بها فهو ما واقع في البدعه الامر الرابع لا يشترط في فاعل بعض المبتدع من أحسن الناس قصدا وإخلاصاً لهم العالمين ولكن ليس كله مريد بالخير مثلكم بعض المبتدع لو فتحت قلبه لوجدته قد امتلها إخلاصاً وإخفاتاً وإيماناً وإقفالاً عن الله عز وجل وما قده لأنكم يتهمون النوايا بظواهر الأفعال وهذا خطأ شارك الخمر وما أرى Mi أعبره الخمر الذي تريد chips عنده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلقل عمام المستمر عبد الله فلعنهم الصحابة وقالوا له وقالوا ما أكفر ما ينته به فيجلت بقنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشوف و والله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله شهد له بحب الله و رسوله و بالاخلاص رغم وقوعه في المعصيه و ايضا قد يطع الانسان في البدعه وهو هو سليم النيه لذلك لا نجعل وقوع الانسان في الخطا او في البدعه مطيه الخامس لا يشارك في البلاء ان تكون خاليه من الذله العامه يعني احيانا قد يقول الانسان انا مهني اؤدي لصلاة العيد مثلا انا اقول له that he nice. ولن ندخل في القاعده الاولى وهي ان كل عباده تستهد إلى حديث مكتوب فهي بها كل عباده دليلها ومستندها حديث مكتوب او ضعيف جدا فهي بها هذه اول قاعده هي كسر القواعد اي عباده لا تجد لها دليل الصحيحة فهي ماذا أي علاج لات لديها دليل صحيح ويكون سندها دين ضعيف منكر فهي بها مباشرة لأنه كما قلنا قول الناظر دين النبي محمد أخله نعم نظية الفتاة آثار دين النبي على على الدين الدين قال الله قال الرسول وقال الصحابه رب هو شارك الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس دليلا مستقلا لذاته اذن القاعده الاولى ان كل عباده تستند الى حديث مجلوب فهي بها مثال ذلك الاحاديث الموضوعه في الفضائل الصور صور صور كما قال ابن القيم الله عليه في كتاب التبيان ان أغلب الاحاديث الموجوده الصور مذكور. يقرأ صورة فيسيل على ركاب. حديث مذكور. لا يصح. الكثير من الناس يستدل ببعض الآيات بعض أو أو يذكر بعض فضائل الصور وهي أغلى أغلى أكثر من 95% مما ورد في فضائل الصور لا يصح. وإن كان بعضهم ألقى الكتاب في فضائل الصور. فضائل صورة الأنعاب، فضائل صورة الأعراب، فضائل صورة كذا، فضائل صورة كذا، وهي كلها مكلومة، لأنه كما قيل أن أهل الوضاعين وضع أحاديث في فضائل الصور، فقيل له لماذا وضعت كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني وجدت الناس قد صرفوا عن كتاب الله عز وجل، فوضعت لهم شيئا هو غيرهم، كتاب الله عز وجل، طبعا هذا على مذهبي الغاية باب الوسيع، القدره المست. دلوقتي منا لو قلدنا لسره مش نحاول الفقار هل يسعف فعله هذا وهل تكون سلامه نيته دليلا على صحه عمله الجوده لان انه سدد احكام المقاصد مثال ذلك الذي في ظهور اصراء الغالب ال يتنور طبعا قد يقول لنا اسئله اخرى مهمه تتعلق بهذه القاعده وهناك في سؤال وكثر فيه الخوض ويقوم بموالاه والعمل بالحديث الضعيف في مسائل العقد وفي مسائل الدين الان كثير من الناس توسع في روايه لا يمكن للناس أن تستعادل الدنيا الجوالات هذه لا يمكن رسائل أنشب درجة ويجيب لك الحديث مخقر ولم يرقه حتى الوطنون عاجز عن مثله ثم العدال يتسير للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أستهدفك بالله إلا فعل ومن لم يفعل فإني أبروك للطار وسيدفل النار وما أنه هذا ما تلبيس على الناس وكم انتشرت من البدع بهذه الوسائل المنكر لذلك الان دين الله عز وجل على الاحاديث الثابته وليس على الحديث المنكر ولكن باب التقليد فقط هذا الذي وضع فيه الخلاف طبعا اتفق اهل العلم فاطبة ان الحديث اذا كان شديد الضعف فإنه لا تجوز روايته ولا العمل به سواء في الأحكام او في التركيب والتركيب ما معنى الحديث الشديد الضعف؟ طبعا الحديث الضعيف أول شيء نعرف الحديث الضعيف طبعا الحديث الضعيف هو مقابل الصحيح والحسن والحديث الضعيف هو الذي اجتمعت فيه أحد الشروط الخمس إما أن يكون هناك ما يقدم في عدالة رواته من الإسلام وإما لعدم تمام الضبط رواته يعني كان هذا روات يعني خفيف الضبط أو سيء الحفظ وإما أن يكون لانقطاع في إسلامه وإما لوجود شدود في إسلامه أو في متنه أو وجود عله قال الضعف الشديد الضعف هو الحديث الذي لا يمكن ان يجمع يعني بعض الاحاديث هي حديث ضعيف ولكن تاتي احاديث اخرى تقويه تعضله فينتقل في من الضعيف الى الحسن لغيره فهذا يسمى هذا حديث خفيف الضعف يسمى العلماء ضعيف إذا كان منفر ضعيفا جدا وكان مروعا فلا يجز ولا العمل به الأفضل غالب والذي باري الأحلام أما إذا كان الحيث ضعف ضعفا يسير ومعنى خفيف الضعف بمعنى أنه صالح للاعتبار ويمكن إذا جاء ضعف أخرى أنه يرتقي إلى إلى ماذا؟ إلى الحسن كرم هو الذي وضع فيه الخلاف. في المذهب الأول ومذهب المودعين مثل الماليكية بل والحنفية والشافعيه وينسى ايضا قولا للامام أحمد هو مذهب داود السجستان وهو جواز العمل بالحديث الضعيف يعني مثل الحديث الضعيف الطرف اليسرى في فضائل الأعمال. هذا مذهب جمهور العلماء المالكيه الشرعيه والحنفيه هو قول الامام محمد وابي داود السلستان وغيره طبعا لهم ادله يعني في ذلك طبعا لهم اشتروا يعني الشرطين الاول ان يكون ضعفه غير شديد هذا اول شيء الشرط الثاني أن لا يوجد في الباب ولا يوجد حديث يعاملهم قالوا إذا ما قلنا في الباب أي حديث إلا هذا الحديث وكان هذا الضعف فيه قليل يسير فنعمل به. ما نرى أنه لا يوجد فيه الباب غيره ولذلك طلبها ادله علميه قال ان الحديث الضعيف لما كان محتملا للاصابه كيف محتمل الاصابه يعني الان حديث الضعيف يقول يقول لك هذا حديث الضعيف ما لان فلان ترابي سيئ تمام طيب هذا الحفظ؟ الا يمكن أن في هذا الحديث يكون غلط خطا جهود نعم لأن سيئ كتب العلماء عليه كان يقوله علي يقول له شعر وغيره تدمر علي وكان بعضهم يقول ألقيه في البحر يعني لا تقبل حديثه رغم أن سيد الحفظ ممكن أنه فضبط في هذا الحديث ففيه احتمال أيضا مثل من الأحاديث الضعيف حديث الموسى ما من الحديث الموسى التابعي يقول إفطال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حسن البصري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحسن البصري فيمكن أن يكون هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من تابعين آخر وهذا التابعين الذي سمعه منه إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيف فاحتمال أن يكون الحديث للموسى صحيح فيه احتمال لذلك قالوا ويستحسن الشيء الفلاني قدموه على عمل اهل المدينه اللي هو اصل اصول مذهب الامام مالك الشاهد هذه بعض هم القول الثاني على جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا سواء في التغريب او في الحلال والحرام طبعا هذا مذهب اغلب الحديثين مذهب يحيي النعيم بن خالد بن مسخر أجاز أصنعه الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فقط يعني في الترضيه والطوهيم الحديث الضعيف يعني خفيف الضعف واشترقه لذلك الشرطين فيه الشرط الأول أنه حال العمل به لا تعتقد بان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تنسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم هذا هو شرطهم الأول طبعا لهم شروط أخرى قالوا لا بد أن يكون الحديث الضعيف مندرج تحت أصل عام. ما معدد الأصل عام؟ يعني يكون فيه شيء يدل على من الأصول العامة مثل قول الله عز وجل وقول الله لكم كثير هذا أصل فلو جبت شيء من صفات الذكر أو من ثواب أن كفر شيء مخترع لا يدل عليه لا أصل عام ولا كله، ثم تستدل له بدليل وهو حديث ضعيف، هذا لا. لا يحل لنا حلالا ولا يحرم علينا حراما وانما هو في ترهيل الناس في ظلال الاعمال ولذلك الآن لو فتحت لا هذا لا يجوز. لو معاه في <تصفيق> الخط جسم يسأل ثاني. ويبدأ ينتقل من واحد إلى واحد يوري واحد يدري أن هذا أمر جائز. كما فعل بعض المرء في خطبه الجمعه كان يهديه الناس ثم توقف عن الخطبه فقال تفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل استمرهم قال لقد اتاكم النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يتبعكم البصير فاتاها مسكين وبعضهم يهديهم الى سنه عاليه من بعض أولا ما حدث حد رام الأخار يعني في يومي الأخير يومي الأخير فتحت على مقطع المناطع وكانت يعني الصغيرة تسمع في هذا المقطع فقالت أبي هذه الكلاب يعني Thank <laughs> ويطنوا العلماء على كونه ضعيفاً ضعفا شديدا أما إذا كان الحديث اختلف فيه العلماء بين مصحين ومضاعفين فلن يقال على هذا الأمر إنه برعاً وإنما يقال إنه من المسائل الاشتراكي نعم كان عنده واحد سؤال وإلا نختم حتى ينصي بالجمع واشيداً طبعاً الأوراف الموجودة عندهم يعني أن يسان يقين ومسجد في أشخاص الحالية سوف يكون هناك من رفد الأبيات يعني معلومة الغرفة تكون أبياتنا تتغذفون عليها ولعل هذا حسب, حسب همامكم وحسب يعني مواظبتكم لأن دورات العلمية مثل المراض تبدأ إلى ثم مانا لا يقضي إلا أكبر فينا فالإنسان إذا راد أن يقضي الثمر فلا بد أن يصلي صلته وما يصلي يطيب صلته إلى في الثمين فالإنسان لا ينال العبرات الأسمى الحمد لله صار متيسرا وقد كان ما لا صعبا عسرا هذا من توكيه الله عز وجل إذا وجدت بعض سوف تكون هناك يعني إجازة في ما سواء في الحالية أو في القواعد آه التي آه دخلناها في مصول الانتباع والانتباع يعني إجازة تتوسع على الأخوة على سمت أهل العلم يعني فلان حضرت دورة واخد إجازة حتى يستقف ذلك لا أرادهم يشرح هذه القواعد أو يشرح هذه الحالية مستقبلا لبعض الطالب لا يكون مجازاً فيها الله عز وجل التنفيق والسباء and each to the nine and support of peace be